بوك تو سييفا إن سيستخ سبعة وستون سبعة وستون ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين ديبرل Al -navara. Al navara Hy het sy bril vergeen Lakkaia navaraata Lakkanisia na to Wa het ay sy bril geos na ta navara tatura na to yatura die olusie. الساعة الساعة ساي هوورلوسي ويرك نيه ساعته تالفه الساعه عاطلة دي هوورلوسي على الحائط الساعه معلقه على الحائط die paspoort جواز السفر جواز السفر هي het sy لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره waar is sy paspoort dan اين ترك جواز سفره يا اين ترك جواز سفره يا ترى هل هل هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن The لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم مار هير لكن ها هوم الولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك جاي الخاص بكم انتم كم الخاص بكم كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر وار اس جو زوجة حضراتكم سيد ميلر اين زوجة حضراتكم سيد ميلر إي, اي انت كي حضرتك الخاص بك انت كا حضرتك الخاص بك هو واس رايس مفروس كيف كانت رحلة حضرتك madame smith Kafakana hetrelet haddraki madame smith waar is die man mevrouw smith eeneine zou jo haddraki madame smithine zous hadki madame smith